يا نجد يا نجد الصبابه والهوى يا دوحه الاحباب والخلان يا نجد يا نجد والهوى alayya bi raba'ik aryani انا كطير اذا شممت عيارها نسمات نجد في الهواجين حاني انا في هواها استفيض ويكون مجنون نجد فهو محض ودناني لا يستقل الدمع الا عاشق ودموع عيني طوقت اجفاني